أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقه به <تصفيق> انتهينا سؤال لله عز وجل وتوفيقنا الإشارة إلى موضع الفطرة في قضية الكفر بالطغوط إن برآه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وزيلنا على هذا الكلام أنا بقولك الآية عشان ما تنسهاش يبقى الاعتقاد في بطلان عبادة غير الله عز وجل وتركها وبغضوها وتأ ومعادات وت... وت... و... و... وبغضهم خلاص؟, خلاص أما التكفير زي ما قلنا فهو حكم شرعي فياتي التفصيل فيه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك الهناوي ياتي بعد الإيه؟ بعد المثال طيب أنا عاوز النهاردة أفصل لك الديمقراطية قبل بالاحكام بالأحكام دي بقى عالديمقراطية نجد أخذنا الأحكام هو. قصد بين تعريفه مفرداته شرحنا مفرداته كلام العلماء في ذلك العوارض الأهلية الى غير ذلك صفت الكفر بالطغوط طيب هو الديمقراطية دي صغف ولا ايه بالضبط هي عادة من العادات عادي من العاديات ولا هو ايه بالضبط يبقى لابد ان نصل الديمقراطية هنا بقى هكلمك بس كده انا كنت عاوز اخش على العلمانية الاول ومستحاد لكن قلت اكلمك الاول عن انه هو من زمان بيطالبه في قضيه التبديل تبديل الشريعة في مطالبات بكده اه في في مطالبات بانه بالشرك اه في تمام بتزقري لي ايه خلاص حضرتك دي انا هتكلم عن الديمقراطيه العلمانيه بتاع دلوقتي هقول لك بذكرها لك عشان ابين لك بس الشريعة كانت ايه قصادهم وحاملوا الشريعة كانوا بيعملوا ايه قصاد الدعوات عشان تعرف الكون الشاسع قوي قوي قوي اللي بقينا في دلوقتي نتقاطع معاهم لهم حتقولوا ايه ونزل ونزل الامر وصل الى درجة ان احنا بدأنا نعمل بحث ركيك ونقول للناس هي الاحزاب مزموما دايما في القرآن عشان نعمل احزاب ونقول للناس هو ممكن للنسان معلش يعني يأجل الحكم شوي عشان مش قادرين قفت الناس في زمن بطرة بقى, بقى, بقى يتألمح في زمن بطرة واللي بقول كده شيخ انا عايز افهم بقى فترة يعني جهاله وشيخ اللي بيقول الله طب هم جهاله وانت قاعد ازاي والسينين اللي بتشغلنا زمان دي كانت ازاي فبداتوا توصفوا الناس النهاردة المسلمين النهارده انهم جهل بدينهم والشعب مش مستعد ان يحكم بما انزل الله مش مستعد للاحكام انا عايز افهم يعني ايه مش مستعد قلنا في قضيه الفطره انهم حتى مش عارفين الفطره مش عارفين خطاب الله عز وجل ومش عارفين عموميه الدعوه يعني مع الاسف الشديد كانوا يدعون الى الله وهم لا يدرون عن الله كثير شيء الله جعل الشريعة تتبيانا لكل شيء هم قالوا لا مش باينة بقى لأن الناس مش عارفة الشريعة لأنني ما كانت فاصل الدين ولا بقول للناس تعالوا ما تكلمكم في احكام الموريد عشان تقول يعرف البعض والبعض لأنني ما بقول لك لا اله الا الله يعني لا يحكم الا الله أو. لا يعبد الا الله يو يكفر بدون ذلك أو. كلام ايه ده باظيب اهو لكن هنتكلم في زمن الفتره في الكلام اللي بقى يعني في الحقيقة لا ينفق على أحد وتضحك منه السكله كما يقولون انا عايز بس أقول لك لمحه بسيطة قبل ما نتكلم نخش في مبحث خطوره المصطلحات وأهميتها في الشريعة ونتكلم عن المصطلحة الألمانية والديمقراطية إن شاء الله وعز لمحة يقول الله عز وجل فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقرآن غير هذا أوبدله صح؟ وخلي بلك من كلمة أوبدله دي عشان دي حنبقى فيها ختنة جديرة قوي من الشبوهات إن شاء الله ما نجل رضها عشان اللي بيقول لك ابن القيم في المداري التركيب بيقول بعض الحكمة ليس كفراً اقول لك ان مفيش حد في العالم بيقول ان التبجيل ليس جفرا في العالم كله اقول لك حاجة مفيش حد في اليهود والنصارى والمجود بيقول ان الاسلام فيه ان تبديل الحكم مفيش حاجة كما قال ابن رحمه الله يعرف وزي يعرف ذلك اهل الكتاب ان رسول الله بعث به ودع اليه وقاتل عليه ومع الاسف ان الذين ينسبون الى الدين بل ينسبونا الى دعوة الناس الى التوحيد لا يعرفون ذلك تصور بقى انت بقرآن غير هذا وبدل يريدون التبديل وحقول لك كلمة بسيطة في التبديل لحد ما جيله واشرح لك يعني التبديل من كلام اهل الان لا يكون التبديل إلا برفع شيء ووضع شيء مكان مفيش تبديل بالتشريك يعني تقول له مثلا ممكن نرفع كده نشيل بعض الكلمة ونحط البعض التاني مفيش كده لازم يفع الحكم ده ويحط حكم مكانه عشان كده مفيش حاجة يصنعها ديمقراطية غربية الملحدة وديمقراطية شرقية مؤمنة والدينية زي يقول المغفلون مفيش الكلام ده ليه لان الديمقراطية كلها مبنية على الاغلبية ورفع حاكمية الله او الدين عموما مش ممكن يبقى في الكلام ده انما يطالبون بهذا التبديل عارفين الايات اللي ذكرناها قبل كده في التشريع، وانهم بدأوا يشرعون ويجعلون تاره تارة من الحرب وتارة من الانعام نصيبا يجعلونه لالهاتهم ونصيبا لله عز وجل ويشرعون ذلك ويجعلونه الناس وكلمنا الكلام ده قبل كده لكن انا عايز احكي لك وقعة بقى هي وقعة وفد تقيس ايه حكايه ورد ثقيل خذ الكلمه المجمله ديال الشيخ الاسلامي تنميها في الفتوى التتاريه فتوى التتار المشهوره بتاعت معركه مرج الصفر وان شاء الله عز وجل لعنا ناخذ مع هذه الفتوى وقفات بمفردها ان شاء الله في سلسله العروض الوثقى عشان تشوف كلمه الحلقه ايه وتصرفوا معهم ازاي العلماء قال ابن سيمية رحمه الله لما سئل عن جيش التتار وكذا يقول لا اله الا الله يا جماعه فبعض العناصر اعرضوا المسلمين فممكن يعني محدش حليبهم إلى حاجة فابن تامي قال له لا دول بيقولوا لا لا إلا الله صحيح لكن لا يحكمونا شرع لا يلتزمونا شرع الله فبيحكموا الياسر فشو ابن تامي اللي هنا ايه وهو بمهد الفتوى يقول فإن الله عز وجل يقول فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين فقته التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة والإجماع قال واجبوا بالكتاب والسنه فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله يقول والدين هنا هو الطاعه فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ولهذا بالك ملك المسلم يقول ايه ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين قال نزلت في اهل الطائف لما دخلوا في الاسلام والتزموا الصلاه والصيام ولكن امتنعوا عن ترك الربا فبين الله لهم انهم محاربون له ولرسوله اسمع يا جماعه المؤمنين المناضلين والله تعبد صارمين طول الليل والله لا لا ده محاربين لله ورسوله شايف عليه تبينا الله لهم انهم محاربون لله ولرسوله واذا لم لم ينتهوا عن الربا والربا هو اخر ما حرمه الله عز وجل وهو مال يؤخذ بالرضا الى اخر ما قال رحمه الله دي كانت عن مساله التكفير لما جموا أسلموا وبعدين بدأوا يفاوضوا فقالوا الفوض على الربا فربنا سبحانه وتعالى زعلهم محاربين يا أيها الذين أمانوا تقول الله وزاروا ما بقي من الربا إن كنتم بمين فإذا تفعلوا فأزلوا بحرب من الله ورسوله هذه حرب هي حرب حرب هم محاربين ايه القصة يا إخوة بقى. خلي بالك وقبل ما احكي لك القصة عايز اقول لك شبت ربنا ليه سبناه محالبين مفيش تفاوض هنا مفيش اربع سنين وثلاث سنين مفيش تفاوض الا له الخلق والامر لابد ان يكون الامر لله وان من شهد على الله انه الخالق فلابد ان يشهد انه الامر فمن انكر الامر فقد انكر الخلق دي شبه دي لكن هتقول هو يخلق كل شيء لكن لا يحكم في شيء ما لا يمكن هذا تناقض ما يقبله من له أدنى مسكة عقش وفضي سقيف جاي يا إخوة الفكرة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصل الطائف والجماعة دول كانوا قناصة وفضي سقيف دهت أهل الثقيف أهل الطائف دول كانوا قناصة يضرب بالسهم الضربة تلاقيها يعني في في موضعها فحاصلهم نبي صلى الله عليه وسلم ورخب عليهم المندنيين شايف ازاي? وده حاجة ان شاء الله بقى في الجهاز في قضية الموت في ده. ده. بدأ ايه الموت? وبدأ تقاعد روشة حباكم معهم. ولا ما يصرفوش اقتربوا شوية اقتربوا شوية عشان يش... نزلت عليه. نتنيه. استعمل. فضربت فيه الضربات. <تصحابة> فتورفوا شديدة. اللي بيسر الحصار. ومعه الصحابه رضي عنه الله عنهم وبعد كده اس الله بيوفق فيف جاءوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقى بالوضع ده نعمل ايه خلي بالك اهو ما كانواوش لسه اسلام ولا حدا خالص ومتعابين وبعدين عندهم شوكه وما قدرناش نخش بلدهم كمان ها لما جم يستلموا يبقى اذا المستحق الطبي ان هم نقول له على شوية ريبة على شويه خمر على شويه كده وبعدين نسيب لكم برده نشوف لكم الصن بتاعكم فبدو شايف زي ما ده اللي إحنا بنقوله النهاردة يا أخوة، ده اللي إحنا بنقول النهاردة، أنت ما أنت بتلحق؟ للي بنقول النهاردة مش تتأ انت... مش اللي أنت بتسمعه ولا لأ، مش اللي أنت غضب، أيه قرر له وبقى بيقررون ده علمي؟ العلمي لحد ما بقينا بقينا ما نقعد نقول مقالات ابن سيمية وبن وبن القيم والناوي وال والشرازي ومقالات أكابر أهل العلم والأيمن الأربعة والشافعي وأحلى أبو حنيفة ومالك والكلام الفخم ده، بقينا النهاردة بنيجي نشرح مقال الأستاذ والقنديل. الله هو الاستاذ خوانديل ده يعني هو ايه تشريخي ده, ده ولا ايه لا الاستاذ واقد اخلاقي الخنديل ده صح مش صح بس ده كان بيحط على المتزمتين كمان كان بيحط على الـ على على الملتزمين دول بالدين بلاش لفظ المتزمتين ده لفظ مختلط هقول لك عليه بعد كده في كلام لكن قصدي اقول لك يعني كان بيحط عليهم في الدين خلاص بيحط عليهم وينتعفي بالايام فيهم فرطانه دور كده هتشوف الله امال بقى الراجل ده ده ده, ده ده ده ده بقى هو بيوقع النهارده عن المتدين وبيتكلف في الحلقه الثيائيه وبيشرح مقالات وكمان. او كده لا تعزل, تعزل من المشتاقة في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائيه اه اه حتفاجأ تلاقي الوضع ماولا لا تغير بقى خلاص اذا انا عايز اقولولك شفت كيف رضي الله عز وجل عليه هم الوقت بقى. وعايزين بقى يتعاقدوا على الاسلام خلاص بسمعه بقى تقالي بقى فبيبقى أوضل. اسمع بقى ماذا قال اه اه له من النبي السلام ويه الحديث البيضارب جاء وفد ثقيف بعد فتح مكة وفاوض على الإسلام فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الحديثة بطوله الو... ال... الوضع في السيرة بطوله في كتاب زاد المعاد قال رحمه الله ابن القيم وأنزل الله وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وبنى لهم خيامة لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد ذقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته فلما بلغه قولهم قال فاني أول من شهد أني رسول الله وكانوا يخطون إلى رسول الله كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أتغرق فكان عثمان رضي الله عنه كلما رزع الوفد إليه قالوا بالهاجرة وقالوا بالهاجرة قالوا يعني نموا بعد الظهر كده كانت عند العرب يناموا كل وقت فعثمان رضي الله عنه قالش شيء بقى يلقون بزيه وش يصر بالعلم عشان كده بقى هو أمامهم بعد كده لأنه كان أكثرهم هل من فعمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهله عن الدين واستقراره القرآن فاختلف, فاختلف إليه عثمان رضي الله عنه مرارا اتفقوا في الدين وعلم وكان اذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد الى ابي بكر وكان يكتم ذلك من اصحابه فاعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبه فمكث الوفد يختلفون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الإسلام اسلام خلاص كده طيب خلي بالك بقى فقال كنانة بن عبد يا هل انت مقاضينا حتى نرجع الى قومنا. قال نعم. ان انتم اقررتم بالاسلام اقاضيكم. وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينك. عشان كده قلت لك هو ده اصل الدين. هنتكلم معي في اصل الدين يبقى اتفاوت انت وقعت اصل الدين تقول لي ممكن بس اذا صبحت عزيزي نصلي هولك بتصلي ازاي? هفيش هفيش صلاة. عشان كده. معه ايه? معه ايه? معه انك تخدم على قوم اهل الكتاب فا فاول فان يكون اول ما تدعوهم اليه توحيد الله عز وجل فان هم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله قد عليهم خمس صلوات في يوم والليله مفهوم المخالفه يعني ما اجابوش مش هقول لهم حاجه هقول لراجل كافر صلي صلاهك وقع طبعا صلاة. خدت بالك خدت بالك هقول ممكن تقضينا بقى عايزين نناقش بعض الحاجات كده هقوم مقضيكم لما تسلموا لما تبقوا على اقارتهم بالاسلام انما لو ما قدرتوش بالاسلام لا حقضيكو ولا حاجة فيه من الفجو سوش اقار شفت قادرة العداء ده خلي بالك وخلي الكلام يبقى مباشر لك مشاعر على ده وانه آآ آآ يعني آآ والله احنا مع بعض وعايزين بقى وايد واحدة عارف حكاك ايد واحدة دي ايد واحدة ايد واحدة بقى الدين واحد بقى الدين متشار خالص سواجوت على كده شفتوا كلكم كل المنظر المشين لما يفضل يطوف في التحرير في سيسو شيخ شفتوا المنظر الماشين لما يقف ناس طول طول القداس الانثى اللي بيقول فيه أن الله ثالوث ثلاثة وحارسه مؤمنين مسلمين بيدعموا الإسلام طبعا عادين يحرسوهم يحرسوا على ايه بقى يا فندم عشان ايه عشان يقول ان ربنا ثلاثة ثلاثه انت فرحان يعني لا عشان يقدر يقول طب بقى الحطه مش حرصه عشان يقول الله وسهل التقاسة ولا عزه بالله عشان يقول عيسى ابن الله تبقى زيه تبقى زيه على كده لكن الكلام ده هيقول لك مين بقى من تقاطع مع هؤلاء في البرنامات ده خلاص بيانا زماية لا اسأل الله عز وجل ان ينجيه ان يفتن ما ظهره منها هون وطن تعملوا يا اخوة الكلام فصل في الدين فصل فصل ده قصل الدين فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من ثميني وإلا فاطرحني واستخزني عدوا التقيك والتقين لا قضية بيني وبينكم ولا صرح كمان بينه وبينكم قال أفرأيت الزنا لكن أنا ابن عبد الي خلي بالك قال أفرأيت الزنا فإن قوم ولا بد لنا منه نتفر كثير وتتقوى أنفسنا وتتحرك شهوات أبطلباتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا منه قال صلى الله عليه وسلم هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا قالوا أفرأيت الربا خلي بالكوا يا اخو خلي بالكو. شوف عايز ايه طب الله انا هحكيلك بعد كده في التاريخ خالد بن مليون عمل كده جاب الشوخ قال له مش انت عايز تاخوهم انا ظبط الله? قال له حطين في حته في الديوان يلا يا بوب وقعد حطوه تطلع لما انا اشرف عليه تمام قالوا له ماشي فبقى الحكم بتاع بتاع حكم الشريعة. لكن يوم على الناس ان الحكم الشريعه فعل صحيح لكن بقى, بقى بقوه زي شاء الله عارف. اللي مدالة يجعل الديار ده, ده السلام. الديار ان شاء الله وعلى الله. المهم. المهم. ايه لحظوا بعد. كتاب رجالس في فيش زنة. ما فيز, ما فيز خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. طب جماعة الاعلاميين والتلفزيون والتلفزيون بيطلعوا طب بيطلقوا فوي ويشعر الناس. ولا ايه? ده موجود? الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاخلاق امام الناس. الناس. لهم استقبال. ليه? عشان إنما هروح أقوله أنت أنت زاني أنت صار معنا أكويس إن أنا ما رجعتش لحد دلوقتي بحط تطوب ولا حاجة قبل ما خدتك لو خدتك وتلبس هتبقى مشكلة كبيرة معايا إنما لا يرفعون بالدين رأسا لما لما لما لما يقام أن يشكر الله بدلا من أن يشكر الله على أن على أن امتلك زمام أمور البلاد يوم يقال الشعب يحكم ولا معقولة الحكم؟ به هذه البلية البلوى وال وال والموت السؤام العاجل ينزل الفتن على طول تنزل تنزل عقوبات خلي بالك لا في زنا قالوا ما فيش في زنا ما فيش على الرضى زاهي فيش كده قالا فغت الربة فإن هو أموالنا فإن فإن هو أموال له كلها دي الربة فقرنا لكم رؤوس واموالكم ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واظروا ما تحيا من الربا ان كنتم مؤمنين خذ وقت مالك وخلاص اتخذ شفت من حد زياده زيني خالص كلم واحده او كلم واحده كده او عجبك عجبك مش عجبة كمس قال افرائيتم الخمر قالوا افرائيتم الخمر فانه عصير ارضنا لا بد لنا منه قال ان الله قد حرمها وقال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فرتفع القوم دخن بعضهم ببعض كلمه واحده خلاص مفيش ثاني من الله فبنقول كلنا شوف ربنا العليم انما حكم الله ونقول شوفوا في ايه يبقى الشرك الاكبر لأنك جاي قولت لله مع الله بل اكثر ده انت لا مش نصيب في التشريع اكتر من ربنا ده انت اللي على حكم ربنا تقول اه او لا او لا ورفضا وإلا. ومن البليه عاهر المتوهم في الناسكين وناسك في العفار ان يقول هذا امر الله وحاشا وكلا لا مش امر الله ابدا ولا على اصول شرعيه ابدا نبرؤ الى الله عز وجل ارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض فقالوا ويحكم اننا خافوا ان خالفناه يوما كيوم مكة ايفتح ذلك فتح مكة ايفتح علينا بجارنا وخلاص. اللي بنا نعمل ايه احنا نتخذ عشان كده يا اخوة اه ان الله انه لابد ان تتايدارها ولا لابد من المصادمة اما ارتفع تبقى لابد من الايه في المصادمة والعمل على ذلك انما قضيت ممكن لو سمحت وهو هيسمع كلامك مفيش كده لابد ان يرى امامه لمعة السيف انطلقوا كتبه على ما سالناه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سالت قالوا خلاص احنا لا هناخد ربا ولا طبعا حديث مختصر هم رجعوا قالوا بعد ما خدوا ودهم يعني انه في النهايه قالوا كده قالوا خلاص لك ما سالت أرأيت الربّ؟ الربّ دي الإله اللي كانوا بيعبدوه قالوا إي إيه ح يعني أأأ ماذا في إحنا نعمل لح الربّ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ بالك أخذ ثمن الدموع. الدموع مرة واحدة كده الدموع. فقالوا فتركها ثلاثة سنوات. حتى ننظر الى النساء والصفهاء والصبية وبيحبوها وبيخفوا منها وخلاف ذا تدخ يعني ثلاث. ثلاث سنين بس كان لبقى لك جوابت الزخيف ثلاث سنين فصبح النهاردة بو أربع سنين يعني عرفت الزخيف كان عند شوء دم على الميكاليون النهاردة فقال النبي ولات طب سنتين لا طب ست تشره سامة لا ست تشره طب تأساره لحد ما هو بيوم، يوم تبقى يوم ثلاث سيام بس ألوم لا ولا سعور الله، أقوله سعور لا ال كان فيها كان فيها إم لما سيدنا لما سيدنا خرج رحيمته من هذا من المكان ورجع، النصر قال له عاصي، قال رسول الله ثاني لا لا عجلز عجلز الحاجة كبيرها <تصفيق> نه كبير فالجن كبير كبير يعمل حاجات مخلقة كده وفتاك فنسل بكخاف والعرب ازا ما انت عارف خلو بيومنوا بموضوع بقى ايه المونة الغولة والجن الطعب المتاعه فيجيومنوا الحاجات دي فلما لما, لما, لما حاصل دوت لو ما كان فيه يقول انا زي ما ارغبت الجن اللي كلنا ويعمل فتولى انت <تصفيق> وفيه يقول ابن الخيم رحمه الله ومن السوائد في ذلك انه لا يسكتوا او لا يسكتوا الشرك وحضر مظاهر الشرك بسكتش هابدا لما انتبك ال... في اللقاء اللي قبل الفائد انك لما تلاقي مجلس الشعب ده ده يتهدم مش تخلطه واتلمعه واتزباطه وعن زين العامل واتبقه وابو طبور ده يتهدم لما كان بيشتر في بالله عز وزال شبت ذلك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وايحك يا ابن عبد الي ما استنما الرخ حجر قالوا اذا لم ناتك يا ابن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى هدمها فاما نحن فانا لا نهدمها قبل ما دارت نفث الفتح فقال صلى الله عليه وسلم على قالوا من يا إخوة التحريعات وعايزين يبتلوا احكام الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل وكذلك اتعلنا لكل نبي عدوا كي يطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض تخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يذكرون لا يعني لو شاء ربك ما فعلوه ما ربنا سوف سوف يفعلوا ليه عشان عباد المؤمنين يؤمنوا جمجر عشان عباد المؤمنين يوموا يعملوا حملة التي لا تبقي ولا تخر عشان عباد المؤمنين يوموا يتقفوا اش الطفان ويقولوه لا انما عباد المؤمنين يتقاطعوا مع الطفان لفا ليسوا بعباده هذه تخديمتنا ايها الاخوه لمحاوله لتبديل الشريعة في داخل اطار الاسلام حتى جاءت الطامه الطماء وهي لياسه ثم جاء بعدها قضيه الديمقراطيه التي هي اكبر داهيه دهي بها المسلمون في تاريخهم لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس الاتي كتب الله عز وجل اي تعاني ويكون ممن اذا ذو ابد واذا نهي انتهى وعقل نفسه في هذا النفس وأقول قول هذا